بل تاتيهم ب غ ت ة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك سحاق بالذين ش خ ر و ا منهم ما كانوا به يستهزئون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 فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خرجل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءه وذكرا للمتقين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 وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا ما فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين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 فنادى في الظلمات أ ن لا إ ل ه الا أ ن ت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه